بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة بإذن الله هنبدأ في موضوع توزس، فوتنا كم صفحة وهنبدأ في صفحة 19 هنرجع لللي احنا فوتناه بعد كده موضوع الانتروبيون هنقولهم تاني بعد توزس بإذن الله كنا اتكلمنا قبل كده ان توزس معناها dropping of the upper eyelid below its normal position ان الجفن الفؤاني بيسقط عن مكانه الطبيعي طب ايه هو النورمال بوزيشن اول سؤال هيجي في بالك ايه هو النورمال بوزيشن بتاع برضو قلنا قبل كده النورمال بوزيشن ان هو covering ذا 1/6 من القرنية يعني 2 لو بصيت على الرسمه اللي على يمينك هتلاقي ان العيان دهوت أو الفأس مديك في عين منها اللي هي العين الشمال دي فيها توزس والعين اليمين هي العين النورمال ده علشان تعرف الفرق ما بين النورمال وما بين أو ما بين لما هو إيه اللي ال اللي, اللي, اللي على البوزيشن بتاعه دهوت اللي عليه ان فيه عضلة اسمها اللفيتور بالبيبري سوبريورس وفي معها عضلة تانية أختها الصغيره اسمها المولرز ماسل اللفيتور بالبيبري بتشيل الجفن الفقاني وبيساعدها أختها اللي هي المولرز ماسل ايه اللي كان بيشغل اللفيتور بالبيبري سوبريورس قلنا ثIRD نيرف أو الأكيلوموتر نيرف وايه اللي بيشغل المولرز ماسل كان السمباثاتيك سبلاي معنى كده ان عشان الابر ايليد يترفع أو يبقى في النورمال بوزيشن بتاعه أنا عايز نيرف سليم وعايز ماسل سليمة وعايز حاجة ثالثه اسمها ابونيروزس ايه حكايه الابونيروزس دي لو تفتكروا في اناتومي اوف ذا ايليد قلنا ان الاليفيتور بالبيبري سوبروريس كانت بتنتهي بانها بتكون ابونيوروزيك فايبرز ابونيوروزي بتاعتها spreads out انها fan shaped manner زي المروحة ايه الفرق ما بين المسل وما بين الابونيوروزيس بتاعتها المسل دي مسل تشو بمعنى لو حصل له ستيميوليشن بيكونتراكت طوله بيقصر انما الابونيوروزيس ده مجرد ده مجرد ان هو عليقة حاجة زي عليقة وصلة ما بين المسل، وما بين الانسيرشن بتاعها معنى كدا ان الابونيوروزز ديت عاملة زي ايه؟ ابونيوروزز ديت فيها elastic fibers الاستك فايبرز ديت ما هياش بتكونتراجت دي عاملة زي الاستك لما تمطو يرجع تاني لما تمطو يرجع تاني متوقع ان الاستك دة من كتر ما مطيته في يوم من الايام ما هواش هيرجع تاني هيطول وما هوش هيقصر يبقى باص وده هيفيدني في الاتيولوجي كمان شوي اخر حاجة محتاجها عشان احافظ على الابر اي ليد في وضعه او في نورمال بوزيشن الطبيعي ان وزن او الويت بتاع الابر اي ليد يكون وزن تقدر الليفيتور فيتور انها تشيله اي حد مننا يشيل وزن زيادة عليه فوق طاقته هيقع منه هيسقط منه فلازم وزن الجفن يكون وزن طبيعي ما يكونش فيه تيومر وتقول اللي فيتور اشتغلي وارفعيلي الجفن طبعا ده مستحيل الاربع حاجات اللي انا قلتهم دلوقتي هي العناوين العنوين الاسسية بتاعت الاتيولوجيا وبتاعت types of tosies العند توزس ممكن يبقى myogenic العضلة بايزة او neurogenic النيرف اللي جاي لها هو اللي بايز او aponeurotic الواصلة اللي ما بين المسل وما بين الانسيرشن بتاعها بين الابر بوردر بتاع التارسس بايزا ورابع حاجة ميكانيكال في increased ويت في ليد كل واحده من دولت او كل انواع من دهوت ممكن يبقى كونجنيتال او اكوايرد المصل ممكن تبوز كونجنيتالي وممكن تبوز اكوايرد نيرف ممكن يبوز كونجنيتال ممكن بس انت قدامك فيه الاسباب مش هتلاقي كلمه congenital اللي تحت العنوان بتاع myogenic بس ليه؟ لان نسبة كبيرة جدا منه the most common cause of congenital is عشان كده مكتوب فيه اللي هو يعني ايه كونجينتال مايجينيك توزيس العدلة ما تكونتش صح العدلة تكونت غلط العدلة بايزة بدل ما يطلع لي فيها ماصل تشو بيكونتراكت و لي الجفن تطلع لي فيها فايبرو فاتي فايبرس تشو على شوية فات هو الفات بيكونتراكت يقدر يشيل جفن. ما يقدرش وما مايوجينيك مايوجينكتوزيز زي ايه مثال مشهور جدا بتسمعوه من سنة اولى مايسينيا جريفيس المايسينيا جريفيس ده مرض بيبقى فيه الجسم بيطلع أنتيبودز أجينست ريسيبتورز أوف أستايل كولين الأستايل كولين لازم يحفز الريسيبتورز ديت عشان المصل تكونتراكت الجسم في الميثنيا غريفز بيكون لي Antibodies against الأستايل كولين receptors لو الريسبتور ديها بازت يبقى الأستايل كولين مش هيشتغل يبقى المسل مش هتكونتركت يبقى حصال لي توزس. المايسينيا غريفز بتعمل لي توزس، بيبقى most commonly bilateral في العينين الاثنين خاصية مهمة جدا ان هو Increases at the end of the day and with prolonged فكسيشن. كل لما بيحصل فتيج للمصل كل لما التوزس يظهر اكتر العيان ممكن يقوموا الصبح من نوم فايق مفيش توزيس الايلدز في النورمال بوزيشن بيشتكيش من حاجة يجي على نهاية اليوم بعد الفتيج بتاع اليوم كله ويبدأ يديفولب التوزس طب لو انت قاعد في العيادة وجالك عيان بيشتكي لك من الحكاية دي وانت عايز تكشف عليه وتتأكد انه هي فعلا مايسينيا جريفس او انه هو فعلا بيزيد او بيحصل التوزز دوت at the end of the day هتقول له عود معايا لحد ما اكشف عليك في اخر اليوم لا طبعا انت اقول له تست بسيط جدا اقول له افتح عينيك وبحلق عينيك لمدة 30 ثانية لو حصل لك فاتيج وعينيك كيف انك بدأ يسقط لتحت يبديه مايسينيا جريفوس اعمل prolonged fixation. خليك باصس على حاجة وماتحركش عينيك من عليها لو حصل لك فتيج وحصل لك توزس يبقى ماسينيا يعني مش لازم تقعد مع العيان لحد اخر اليوم نمره اثنين في التايبس او في ال ال اللي هو نيوروجينيك لو في مشكلة في النيرف احنا اتكلمنا ان اللي بيرفع لي الابر ايليد عضلتين ليفيتور بالبيبريس و دي بتتغذى بالأوكيلوموتور كرينيال نيرف الثيرد كرينيال نيرف ودي بتتغذى به sympathetic supply يبقى Neurogenic Tosis, third nerve palsy يما sympathetic supply lesion اللي أنا سميته قبل كده ايه Horner's Syndrome طبعا يا جماعه مولرز muscle دي عضلة صغيرة ما هياش مسؤولة عن position بتاع الأبر آيليد إلا بنسبة 30% اللي فيتور بالبيبرسبيورس دي العضلة كبيرة مسؤولة عن الـ 70% الباقين لو الـ لو الثيرد نيرف هو الضبع يبغى يحصل لي توزز جامد نعم لو حصل لي في هورنر الصندروم مش هحصل لي توزز جيمت هحصل لي حاجة اسمها بارشال توزز 30% من القوة اللي بترفع على الأبر آيليد بس هي اللي ضاعت. في حاجة ثالثة في توزس حاجة very rare حاجة اسمها ماركوس جان وينكينج جو سيندروم انتو عارفين طبعا ان في حاجة اسمها المانديبلور نيرف ده ديفيجن من الثلاثة ديفيجنز بتوع الفيفث كرينيال نيرف المانديبيلال نيرف مسؤول عن موسيلز أوف مستيكيشن هو المسؤول عن التريجويد موسيلز دي العضلات اللي حضرتك بتفتح وتقفل بقق بيها وتحركوا يمين وشماله وت... وتعملوا بروتراكشن لقدامه وحكذا ايه علاقة الكلام دوت دي اللي بتاخد من ثيرد كرينيال نيرف الشخص اللي عنده ماركوس جان سندروم دهوت بيحصل له مشكلة في الكنيكشنز بيحصل وصلة ما بين الفايبرز بتاعت المانديبلر نيرف والفايبرز بتاعت الثيرد كرينيال نيرف طول ما هو قافل بقه او بمعنى اخر طول ما هو عامل ريلاكسيشن للتريجويد مصيلز طول ما فيها توزس لما يجي يفتح بقه او لما يجي يعمل استيميوليشن ليه التريجويد موسلز بتلاقي التوزس تصلح طول ما هو قاعد بيتكلم عمال بيغمز عمال بيغمز بعنيه طول ما هو قاعد بيأكل عمال بيغمز بعنيه نيجي لثالث سبب في الأسباب أو في الطايبس بتاعت التوزيس aponeurotic tosis زي ما اتفقنا يا جماعه الابونيروزس ده هي عامله بالظبط زي الاستك واصله ما بين المسل تيشو بتاع الليفيتور بالبيبرس سبريورس بتاعها بس هي في حد ذاتها ما بتعملش كونتراكشن الابونيروزس ديت ايه اللي هيبوظها لو انا جبت اسلك وفضلت شدوا لفترة طويلة قوي حاجة سيبه ما هوش هيرجع لطوله الاصلي ده يحصل امتى عندي يحصل في العيان دوت عايش بقاله فترة طويلة وعمال بيستهلك ابونيوروزز ده يتبقاله فترة طويلة ابونيوروزز بازت اتمطت وما هيش رادية تقصر تاني ده دي جينراتف بروسس في فترز تانية بتقيدي انه يحصل الانفوليوشن بتاع ليفيتور بالبيبرس بيريوريس ابونيوروزس في فاكتورز دانية زي مثلا في الاولد ايج بيحصل لحاجة اسمها بليفرو كليزس بيحصل ريداندنسي في السكن بتاع الابر ايليد ده بيبقى ويت زيادة بيبدا يشد اكتر على الابونيوروزس سينيلتي Ew, involutial tosis, howa, the most common type of aponeurotic tosis. Omal to echait postoperative operative tosis, libazli, libator aponeurosis diet. Zajbad la ameleja, bad chaks, bad mahdiam la ameleja, feino. Jest hallu tosis, igies, adduktury ulas, la aponeurozy, fatabozet, ilhechaid diet. برضو نفس الفكرة بتاعه الاستيك اللي احنا اتكلمنا عنه زمان كان العيان اللي بيعمل كان بيفضل نايم في السرير عشر ايام وانية تفضل مربوطة عشر ايام او اسبوعين على الاقل انت رابط عين العيان معنى كده ان انت قافلها ما ما فيش حد هيربط عين العيان لقدامه هي مفتوحة انت تقفل له عن يعني هتشده له الابر ايلد يعني هتشد الابونيوروزس يعني هتمتها زي الاستيك طبعا الكلام دوت ده دا كان زمان انك تسيب الاعيان عينه مربوطة لفترة طويلة ده كان زمان بعد الكاتاركت كنا بنشتغل بحاجة اسمها انترا كابسولر كاتاركت اكستراكشن دي كان لازم كنت بتفتح سيكشن كبير جدا في الكورنية كانت العين كلها بتبقى في الشارع لازم نكتربطها له فترة طويلة بعد عمليات الريتنال ديتاتشمنت زمان كان العيان لازم يفضل نايم في السرير في بوزيشن معين لمدة عشر تيام دلوقتي بقت الأمور سهلة جدا ريتنال ديتاتشمنت في حالات كتير جدا معظم الحالات تقريبا ممكن تعملها بليزر الكاتاركت بقفيل فيكو اللي هي بتتعمل برة دلوقتي كاوت بيشن بروسيدير العيان ما بيدخلش المستشفى ده في العيادة الخارجية بيشير الكاتركت وروح مع الكاتاركت رابع عنوان في الـ Types بتاعت هو الميكانيكال أي حاجة تزود لي الوزن بتاع eyelid زي Tumor زي ديمة الترومة تعمل لي برضو ميكانيكال بأنها ممكن تعمل لي Black Eye لمناسبة الترومة عايزك تقول نمرة خمسة في التايبس Types بتاعت التوزيس Traumatic toises. التروما ممكن تعمل لي تووزس عن طريق ايه والله التروما ممكن, ممكن واحد ياخد هي تروما يبوظ لي الثيرد كرينيال نيرف ممكن واحد ياخد تروما في النيك يبوظ لي السمباثاتيك يعمل لي هورنرز سيندروم ممكن واحد ياخد تروما ب بينيتريتينج اوبجيكت يقطع لي الليفيتور ماسل او يبوظها ممكن يقطع لي لابونيوروزس يبقى كده عملنا نيوروجينيك توزيس وعملنا مايوجينيك وعملنا اعطو نيوراتيك ممكن الترومة زي ما احنا لسه قيلين تعمل لي black eye ده وزن تعمل لي اديمة الوزن الويت دوت هيعمل لي mechanical tozes يعني التروماتيك توزس may lead to any of the previous factors ممكن يعمل لي اي نوع من انواع توزس وما الاخر حاجة في الـ types ايه هي اخر حاجة مكتوبة عندك كلمة اسمها سودو توزس كلمة سودو يعني كاذب خداع بصري انت بيتهيئ لك ايه سبب التو... السودو توزس سبب السودو توزس اسباب كتير جدا يعني مش عايز اقول لك ان هي ممكن تكون بتوازي اسباب التوزس اللي احنا بنتكلم فيها ويمكن كمان يبقى لها ديفرنشال دياجنوستس او بس انا عايز هنا عايزك تركز على كلمتين loss of posterior support زي في حالات endothalmos والأتروفيا بالباي يعني ايه الكلام ده عايزين عايزين نفهمه انا عايزك تجيب صفحة 9 وتتفرج على الرسمة اللي فيها عايزك تشوف upper eyelid ده عبارة عن sagital section في الجلوب والeye lid انا عايز اسألك سؤال هل الeye نازل vertical كده بزاوية 90 درجة لا ده في حاجة جات من وراء زقته لقدام شوية بحيث ان هو بقى نازل بميل ايه اللي جاله من وراء ده بص في الرسمة هتلاقي الجلوب هو اللي عمل له سبورت من وراء وزقه لقدام شوية خليك بص للرسمة برضه اللي في صفحة 9 وقل لي لو الجلوب ده صغر في الحجم او لو رجع لورا. الايلد ده هيحصل له ايه؟ الايلد هيسقط لان ما عادش في حاجة سنداه من ورا هي ديت loss of posterior support زي في حالات end of thalmus end يعني العين بتدخل جوه الوربت عكسها ex of اللي هو جحوز العين اللي هو العين بتطلع لبرا كلمة atrophiable بالباي معناها atrophy في الجلوب له اتيولوجي كتير له حاجات كتير هناخدها الكلمة دية مرة تانية في اليوفييتس في الشابتر بتاع اليوفيال تركت وهناخدها كمان في الجروكوما end stage of absolute نيجي الوقتي ليه clinical picture العاي اللي يجيله التوزيس دهوت او الشخص اللي عند التوزس هيبقى منظره عامل ازاي انت هتشوف عليه ايه هتبص عليه بالسلت لامب هتلاقي انه جفنه ساقط لتحت من غير جالسليت لامب بص عليه وهو دخلك هتلاقي جفنه ساقط لتحت ادي اول حاجة dropping of the upper eyelid دور بقى على حاجات specific شوية كطبيب عيون دور على حاجات specific شوية ثاني حاجة حاجة اسمها absent lid crease لو تفتكروا في المرة اللي اتكلمنا فيها عن anatomy of the eyelid قلتلك ان في حاجة اسمها upper lid crease وقلتلك وقتها ايه اللي بيعمله قلتلك وقتها ان اللي بيعمله حاجة اسمها بتاع ال insertion بتاعه طيب في التوزيس عندي حاجة اسمها مايوجينيك توزس اللي فيتر بالبيبري سوبريوريس ما بتشتغلش يبقى هتعمل لي كريس برضو لا هتعمل لي absent ليد كريس مش هيبقى فيه upper ليد كريس الحاجة التالتة ودي عايزك تصلحها عندك absence of corrugations of the fore head اي شخص لما ييجي يبص لفوق شوية بتلاقي ان ارتو بتبدأ تكارمش بيبدأ يحصل فيها corrugations, خطوط بالعرض كده دي اسمها corrugations, الخطوط ديت اللي عنده توزس، بيبقى عنده أبسنط الخطوط بالعرض الحاجة الرابعة حاجة اسمها أرشنج ذا براو الشخص دوت الأبر نازل لتحت عن النورمال بوزيشن بتاعه واحتمال انه يبقى مغطي البيوبيلاري اريا يعني في احتمال ان العيان دوت نظره متأثر ما بيشوفش من الايلد اللي مغطي البيوبيل يبقى يعمل كل حاجة يقدر عليها علشان خاطر انه هو يرفع جفنه شوية عن البيوبيلاري اريا عشان يقدر يشوف. يدور على اقرب حاجة ممكن يعملها يلاقي فيها عضلة اسمها الاكسيبتوفرانتاليس مصل دي ماسكة الفايبرز بتاعتها في الاي براو عند الحواجب في الاسكن بتاع الفورهيد فيقول لنفسه والله إن لو شغلتها يبقى هرفع حاجبي يبقى بالتبعية هقدر ان انا ارفع الاسكن شوية يمكن دي حاجة تساعدني تعالوا نجرب ارفع الاوكسيبيتو فرنتاليس هتلاقي حواجبك بتترفع لفوق لما تترفع لفوق هتبقى ارشنج هيبقى ليها كيرف يبقى عامل زي ما يكون مندهش يبقى اسمه astonished كل ده ما معرفتش ما عرفتش ارفع الاي ليد بتاعي اعمل ايه ده انا حاول ارجع راسي الورا عارف عاملة زي ايه بالزبط زي لما تجيب الكاب بتاع اخوك الصغير وتلبسه وتنزله على عينيك قوي مش هتشوف حاجة قدامك يبقى اول حاجة هتعملها ايه اول حاجة هتعملها هترجع راسك الورا chin elevation and throwing the head backwards ترمي راسك الورا ده In bilateral cases. Omalo unilateral. Lao gine wałda bęs, li fia toesus, o mągtye gale pibulary area. Łajny dawet małoś hirfa raso kłła małoś hiraga raso kłła rwaro. Dahyamet tilting. Hir لي ناحية العكس اللي فيها التوزس محاولة منه إنه هو يشوف احسن بالعين اللي متقطية به الأبر آيلد في إن بيصغيره تاخد بالك منها بالذات لي الشافري بيقول لك العين اللي عنده نجنة ما يجنة ما توزس هزائعة عنده في الغالب ديفيكتيف سوبر ريجتاس اكشن هتكون بايظه ليه لان الفيتور بالبيبر سوبيريورس والسوبريور ريكتوس ماسل امبريوولوجيكالي ليهم the same origin. جايين من نفس الاصل لو الاصل بايظ يبقى الاتنين هيطلعوا بايظين نوصل دلوقتي ان احنا شخصنا العيان عرفنا ان عنده توزس وانا دلوقتي عايز اقوله له انا اعالجه ازاي انا دلوقتي عايز اعالجه فرض ان انا هعمل له عمليه هعمل له عمليه على اساس حالته زي اي حاله او زي اي ديزيز في الطب توزس از مايلد اور مودريت اور مش معقول ميلد هعالجه زي السيفير اعرف ازاي ده مايلد ولا مدرت ولا سيفير هعمل حاجة اسمها evaluation of a case of tosies وده سؤال ورقة مهم جدا عندي كذا حاجة هعملها الحاجة الاولانية اللي انا عايز اقولها لك عشان خاطر ما تنسهاش حاجة اسمها meticulous occular examination عايزك تفحص عينيه بكل دقة تفحص كل حاجة في عينيه مش قاود ما تشوف جفنه سقط لتحت اه oh, ده توزيز تعال عاملك عملية لا افحص كل حاجة فيه Visual شوف له شوف له شوف شوف يعنيه بتتحرك او لا هستفيد ايه اعرف عنده سكوينت ولا لا طب لو عنده سكوينت هستفيد ايه يعني ده حالة توزيز يا ده انت هتستفيد حاجات كتير قوي افرد ان هو عنده سير دي نيرف بولسي ما هو الاوكولوموتر دوت بيغذي لي الاكسترا اوكولار ماسلز وبيغذي لي الليفيتور بالبيبر سوبريوروس يبقى انت لو ما عملتش اوكولار موتاليتي يبقى مش هتعرف ان الحاله دي سيرد كرينيال نيرف بولسي عايزك تشوفه كمان لو عنده دراي اي ليه لان العمليه ممكن تعمله له ممكن بعد العمليه يحصل لك فصالمس دي هتبقى مشكله عايزك تشوف أهم حاجة وأنا سايبها للآخر corneal sensation لو طفل جاي لك وعنده tosis خد بالك من انك تعمل له examination ليه? corneal sensation. ليه؟ هيسألك في ويقول لك إيه? The surgical correction of tosies, هو منتظر يسمع منك أول كلمة تقولها له absolute is cornea anastasia لو كورنيا ما بتحسش ما فيش فيها sensation دي اللي هي مكتوبة عندك نمر أربعة أنا قلتها أول حاجة عشان خاطر مش عايزك تنساها نيجي بعد كده ليه الكلام بتاعنا بقى بتاع التوزس عشان تعرف هو مايلد ولا moderate ولا severe والله انت هتقيس الايليد او الابر ايليد اتحرك قد ايه عن النورمال بوزيشن بتاعه وعلى الاساس دوت هتقول هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير بتقيسها ازاي بنقيسها بطرق كتير جدا مش مهم انك تعرفها بنقيسها مثلا بان انت تقيس المسافة ما بين الليد مارجن بتاعت الأبر ليد والليد مارجن بتاعت لور ليد. لو قلت لك إن المسافة دي تسعة ميلي تقريبا بعدين قلت لك جبت لك حار التوزس وخلتك تقيس المسافة دهيت ده لقيتها أنها ستة ميلي. معنى كده ان العيان دوت طعنت توزس كم ميلي؟ عنده 3 ملي اطرح الرقم 9 من الرقم اللي انت حصلت عليه طب لو جالك عيان ولقيت ان upper eyelid مغطي 4 ملي من cornea ده بنسميه mild طب لو لقيته مغطي 5 ملي ده بنسميه moderate طب لو لقيته مغطي 6 او اكتر The severe case. بالمناسبة لو ال upper eyelid هنا لما أقولك مدرت l upper lid مغطي mm, أربعة ميلي. Mm دولت من ضمنهم ال mm اللي هو مغطيهم. يعني الـ 4 mm دولت معناها إن الـ upper eyelid 2 mm below its normal position. انا دلوقتي عرفت التوزس او العيان بتاع التوزس اللي عندي هل هو ميلد هل هو مودرد هل هو سفير ممكن ادخله عمليات دلوقتي؟ لا لسه شوية انا هحدد نوع العملية اللي انا هعملها له على اساس حاجتين على اساس degree of tozes وعلى اساس اللي فيتور فانكشن اللي فيتور بالبيبري سوبريوريس شغالة كويس ولا شغالة نص نص ولا ما هي الشغالة خالص بغضة هنعرفه ازاي انا عايزك تقول العيان يسبل العيني كأنه بيقفل عينه بالراحة بالزبط كأنه هينام وتجيب مصطرة شفافة وتحط الصفر بتاع التدريج عند upper ليد مارجن في الposition اللي هو فيه وتسبت المصطرة وفي نفس الوقت عايزك تجيب ايدك التانية وتحط ثمب على حاجبه وتضغط Press it firmly. ليه؟ هقول لك ليه؟ كمان شوية. بعد كده عايزك تقول عين، افتح عينك على قد ما تقدر. هتلاقيه بيبدا يرفع جفنه الفوقاني كدا margin بتاع upper بتتحرك على التدريج بتاعك. وتقيس المسافة ما بين الصفر وما بين أعلى قدر ان هو يرفع ليه الأبر آي ليد طيب انا ليه قلتلك حط الصنب بتاعك على الاي براو انا قلتلك من شوية ان الأكسبتوفرنتاليس مصل ممكن تساعد العيان ان هو يرفع جفنه انا بحطها to eliminate the action of the occiptofrontاليس مصل على أساس حركة الأبر أيلد على التدريج دوت هقسم اللي فيتور بالبيبري سوبريورز فانشنش بتاعتي إلى عضلة ليها جود فانشنش، ليها مدرت فانشنش، ليها بور فانشنش. ومن البديهي إن العضلة لما يبقى ليها جود فانشنش هيبقى عندي ميلد توزس، ولما يبقى ليها مدرت فانشنش هيبقى في مدرت توزس. ولما يبقى ليها بور فانكشن هيبقى عندي سيفير توزس treatment دلوقتي للتريتمنت ازاي تعالج حاله توزس على حسب الاثيولوجي على حسب السبب هل هو تريتمنت بتاع الأكوار توزس سهل وجميل جدا بكل بساطة تريتمنت أفزا كوز. بمعنى لو هو ميكانيكال توزس أمر ريمووبل أفزا كوز، شيل الويت زيادة، شيل التومر، شيل البارج كاليسيوم زي ما قلنا قبل كده. لو مايسينيا غريفز ديله دواء اسمه بروستيجمين. لو هو ثيرد كرينيل نيرف بولسي اصبر عليه شوية اصبر عليه لمدة 6 شهور احتمال يحصل Regeneration ليه النيرف. والله ما انفعش هنشفت على Operation نشفت على Surgery اللي هي ايه اللي هي واحدة من الثلاث عمليات اللي انا هقولهم فيه الconjunithal طب اللي هو Involutional toosis لو Involutional toosis بعمل عملية من الاثنين بعمل عملية اسمها ليفيتور ابونيوروزس ريبير هصلح له اللي بازت او اعمل له حاجه اسمها ليفيتور ريزكشن هنقول دلوقتي التريتمنت بتاع الكونجنيتال توزس وهنجيب في سييره الليفيتور ريزكشن تاني التريتمنت بتاع الكونجنيتال توزس هو البالك الكبير اللي عندي اللي انا عايز افهمه معاكم دلوقتي لو انا عايز اكلمك ايه هي الفاكتورز اللي هتحكمني في اختياري لللاين line تريتمنت treatment وايه اللي هيقولي العيان ده هيتصلح وهيبقى كويس والعيان ده نص نص ودوت هي هيقابل risks تانية غير توزس انا عندي فاكتورز كتير منها مثلا amount of tozes لو مايل توزس اكيد ده حاله كويسة انما لو سيفير لو سفير دي مشكلة لو سفير توزيز ده لازم تصلحه بكرة الصبح لو تقدر ليه زي ما انت عارف اي أورجن في جسمك وانت تستعملوش الفانكشن بتاعته هتقل طب و ايه علاقة ده بالتوزيز انا عندي الابر اي ليد لو كان في سفير توزيز ممكن يبقى مغطيلي على بيوبيلاري اريا زي ما اتكلمنا والعين مخلوقة عشان خاطر تحس بالضوء انت كده حرمتها من الضوء معنى كده ان الفنكشن بتاعتها هتقل هيحصل لي حاجة اسمها amblyopia دي حاجة كلكم بتسمعوا عنها اسمها كسل العين وهناخدها بعد كده في شابتر اسمه نيورو ophthalmology الفاكتور التاني اللي بيحكمني bilaterality ال unilateral cases لو واحد عنده توزس في عين والعين التانية سليمة دي المفروض ان انا اصلحها بدري برضو تو افويد امبلوبيا عشان تمنع العيان دهوت من ان هو يجيله امبلوبيا طب العيل اللي عنده تووز دهوت ده اعمل له العملية امتى زي ما اتفقنا لو كان سفير توزس اعملها له على طول لو كان يون لاترال توزس اعملها له على طول طب لو مايلد كيس استنى لحد 6 سنين قبل دخول المدرسة ليه of the muscle. احنا اتفقنا <تصفيق> توزس هو most توز انه يحصل growth للمسل دهيت استثنى الحالتين اللي احنا قلناهم في الاول في السفير توزيس في, ل... في اليوني لاترال توزيس to avoid الامبليوبيا في الاخر عايزك تخلي بالك من حاجة مهمة قوي اي حاجة associated مع التوزس صلحها الاول وبعد كده فكر انك تصلح التوزس. عندك هنا مثالين الاسوشيتد سكوينت ليه بصلح الاسكوينت الاول لانه بكل بساطة لو العيان دهوت انا صلحت له جفنه هكشف البيوبيلاري اريا هخليه يشوف بعنيه اللي كانت متغطية بجفنه ولو خليته يشوف بعنيه وهو احوال هيشوف الحاجة اتنين هيحصل له ديبلوبيا المثال التاني الانوماليس انا عندي كمية كبيرة جدا من الانوماليس اللي ممكن تحصل لي معه التوزس. عندي حاجة اسمها إبيكنثس. عندي حاجة اسمها بليفروفايموسس سندروم اصلح كل المشاكل اللي عندي في الايلد وبعد كده ابقى انتبه ليه التوزس ايه بقى الابريشنز او ايه العمليات اللي انا هعملها لعي عنده كونجينتال توزس زي ما قلت لك اختياري للعملية انا عندي ثلاث عمليات اختيار للعملية بيعتمد على تو factors degree of doses, with levator function Zajmę ما degree of doses mild moderate severe mild tosies biebqa ma good levator function moderate tosies ma moderate levator function severe tosies ma poor levator function lwo Ayel وعملت له الإفاليواشن اللي انا اتكلمت عنه من شوية واكتشفت ان عنده ميلد توزيس with good levator function يبقى انا هقول له والله انا هعمل لك عملية اسمها levator tucking بعمل له ايه في levator tucking دهيت له part of the levator muscle together with the upper border of the thyrsus. باجي من ناحية الكونجنجتايفا واقطع حته من الليفيتور ماسل واقطع حته من الطرسس من فوق وامسك الجزء اللي انا قطعته اهوت واشيله واخيط الليفيتور في الجزء الجديد من الطرسس بعد ما شلت حته منهم هما الاثنين كده يبقى انا قصرت طول الليفيتور ماسل عارف بتفكرني بايه بتفكرني لما كنا بنلعب شد الحبل انت بتاعب تشد وبدأت تتعب جداً ما عدش قادر وحس انك خلاص هتخسر بتبدأ تلف الحبل حوالين ايديك بتبدأ تقصر طول الحبل عشان تقدر تشد احسن و العملية اللي بعدها كمان اللي انا اقولها كمان شوية ليهم نفس الفكرة طب لو كشفت على عيل ولقيت عنده moderate توزس with moderate levator function اقول له والله انا اعملك عملية اسمها levator resection انت مش هينفع معاك levator tucking لو وصلت مرحلة متقدمة شوية بقى لازم عملية اكبر بدل ما اشيل حتة صغيرة من levator والأبر بوردر بس بتاع الترصص لا ده resection هشيل جزء من levator muscle شخصيا هقطع جزء كبير من levator مصل ممكن اوصل لدرجة ان انا ممكن اقطع 30 ملي 3 سنتي من اللي فيتور مصل ده بيقويلي العضلة برضو نفس الفكرة بتاعت شد الحبل طب ديت هاد خلقتها على العضلة من ناحية الكونجنكتايفا ولا من ناحية الاسكن في واحد عملها من ناحية الكونجنكتايفا وواحد عملها من ناحية الاسكن واحد عملها من ناحية الكونجنكتايفة سميها بلاسكوفيكس أوبرايشن واحد تاني جالك من السكين عملها من ناحية السكين وسميها إيفربوخس أوبرايشن العيان الثالث اللي هيجيلك هيكون عايل عنده سيفير توزس وذ بور levator function ده هعمل له حاجة اسمها frontalis suspension اللي فيتور بالبيبري سبريوريس بايزة خالص ما عادتش تنفع كلها فايبرو فاتي تشو. حتى لو قصرتها حتى لو وصلت ان انا شلت منها وعملت ريسيكشن ل30 ميلي برضو مش هستفيد حاجة ده انا عايز حاجة اقوى هعلق له الاي ليد بتاعه في الاكسيبتو فرانتاليس هعدي السوتشرز بتاعتي او هعدي العلية بتاعتي من تحت الاسكن الحاد الفرانتاليس مسل فوق الايبراو على طول طب العلية ديت بتكون حاجة من الاتنين يا اما اندوجينوس ماتيريال يا اما اكسوجينوس ماتيريال يا حاجة جايبها من جوه جسم الانسان زي الفاشية لاتة او حاجة اكسوجينوس جايبها من بره زي البرولين على حسب الماتيريال بسمي اسم العملية لو انا استعملت مثلا البرولين هيبقى اسمها his اوبريشن العملية ديت مشكلتها في حاجتين المشكلة الاولينية كوزماتيكالي كوزماتيكالي بيبقى شكلها وحش تخيل ان في سوت أو او فيه ماتيريال مشي under the skin من فوق الاي براو لحد الاي ليد المشكلة التانية وهي الاخطر بكتير اكسبوجر العملية ديت بتخلي العيان بعد كده يحصل له لاجوف سالموس بتخليه ما يعرفش يقف كويس ده هيعمله إكسبوجر لي الكورنيا